فلاواتو فلاواتو فلاواتو فلاواتو فلاواتو صلوات, صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات, صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد